وظهور الركاب عند الذيب أ و ل ى به من ظهور الطرق ف إ ن راقه منظر مسه ب إ ث م ويؤذيه إ ن لم يرق إ ذ ا لم تعن أ و تغث شاكيا ف إ ن الجلوس عليها خرق أ س ا ت بعبدك في عسفه وحملت غيرك ما لم يطق وسوف يجازيك رب السماء فشمر ل أ ح ك ا م ه وانتطق هو الفلك الدوار أ ج ر ا ه ربه على ما ترى من قبل أ ن تجري الفلك له العز لم يشركه في الملك غيره فيا جهل إ ن س ا ن يقول لي الملك و أ ي ا م ه م ن ظ و م ة في حياته ولا نظم يبقى حين يمتلئ السلك خلقنا لشيء غير باد و إ ن م ا نعيش قليلا ثم يدركنا الهلك كخيل صيام ت أ ل ك الدهر لجمها بغيظ فقد أ د م ى ن و ا ج د ه ا ا ل أ ل ك لخالقنا الحكم القديم و ك م فتن له خلق رحب وعيشته ضنك و فهون عليك الخطب ما فتئ الردى ا يجيش على ك س ر الجيوش فمن ز ن ك و إ ذ ا الجاتهم س ا ع ة من زمانهم إ ل ى الشر لم يغنوا فتيلا ولم ي ن ك و أ ف ن ك هذا أ ي ه ا الدهر سادرا و ت أ ت ي المنايا بعدما لقي الفنك لعنك ينجاب الظلام فتهتدي إ ذ ا عنك في ر أ ج الضحى ذهب العنك تدين غاويهم حذار أ م ي ر ه م فلما انقضت أ ي ا م ه ذهب النسك ف أ ص ب ح من بعد التمسك بالتقى ل أ ر د ا ن ه من طيب ف ا ج ر ة مسك و وهل ينفع التمسيك والمسك تحته خبيث نبيث والذي فوقه المسك اذا مسك الاعدام فاصبر ولا تكن جزوعا لكي ي ر د الفتى وبه مسك تمسك بتقوى الله لست بقائل تمسك ومعناي السوار ولا المسك ومن يبل بالدنيا وسوء فعالها فليس له إ ل ا التعبد والنسك ضحكنا وكان الضحك منا سفاهه وحق لسكان البسيطه أ ن ي ب ق و يحطمنا ريب الزمان كاننا زجاج ولكن لا يعاد له سبحانه دعينا س و ص حب و خ ش بيدى ا ق ف ر ة ف إ ن رضاهم غ ا ي ة ل ي س ت د ر ك إ ذ ا ذكروا ا ل م خ ل و ق عابو ا و أ ط ن ب و ا و إ ن ذكروا ا ل خ ل ا ق ح ا ب و ا و أ ش ر ك و كاليفت بدنياك ا لتي هي خ د ع ة و هل خ ل ة منها أ غ ر و أ ف ر ك و اذا إ سمحت عادت لما سمحت به وكم أ ذ ن ب ت والذنب ب ا ل أ ر ض يعرك ولو و لم يكن فينا هواها غ ر ي ز ة لكان إ ذ ا جر المهالك يترك و متى انت للركب فوق م ط ي ة على منهل يغني عن الماء تبرك و إ ذ ا فاتك ا ل إ ث ر ا ء من غير وجهه ف إ ن قليل الخل أ و ل ى و أ ب ر ك ونحن بعلم الله من متحرك يرى ساكنا أ و ساكن يتحرك عليك بتقوى الله في كل ح ا ل ة ف إ ن الذي نص الركاب سيبرك إ ذ ا مرت ا ل أ و ق ا ت حرك ساكن وسكن في أ ض ع ا ف ه ا المتحرك تباين في الدين المقال فجاحد وصاحب توحيد و آ خ ر مشرك وتعجز دنياك القوي يرومها ويطلب أ خ ر ا ه الضعيف فيدرك ومن للفتى وهو الشقي ب أ ن ه يدوم على ضنك الشقاء ويترك ولم أ ر إ ل ا أ م دفر ض ع ي ن ة تحب على غدر قبيح وتفرك ك أ ن إ ب ا ر ا في المفارق خيطت برود المنايا والليالي سلوكها يرى الفكر أ ن النور في الدهر محدث وما عنصر ا ل أ و ق ا ت إ ل ا حلوكها فلا ترغبوا في الملك تعصون بالظبا عليه فمن أ ش ق ى الرجال ملوكها و إ ن غروب الشمس كل ع ش ي ة يحدث أ ه ل اللب عنه دلوكها وما ف ت أ ت رسل الحمام تزورنا إ ذ ا لم تشافه ذكرتنا أ ل و ك ه ا فكونوا جيادا أ ض م ر ت خوف غ ا ر ة صوائم الا من شكيم تلوكها لو صح ما قال رسطاليس من قدم وهب من مات لم يجمعهم الفلك ومذهبي في البرايا كونهم شيعا كالثلج والقار منه الجون والحلك مسوى الدحام لذنب كان أ ح د ت ه لكن غ ر ي ز ة لون خطها الملك إ ن لم يكن في سماء فوقنا بشر فليس في ا ل أ ر ض أ و ما تحتها ملك كم حل حيث تبنى الحي من أ م م ثم انقضوا وسبيلا واحدا س ل ك إ ن ت س أ ل العقل لا يوجدك من خبر عن ا ل أ و ا ئ ل إ ل ا أ ن ه م أ ل ك يجوز أ ن تطفا الشمس التي وقدت من عهد عاد و أ ذ ك ى نارها الملك ف إ ن خبت في طوال الدهر حمرتها فلا م ح ا ل ة من أ ن ينقض الفلك مضى ا ل أ ن ا م فلولا علم حالهم لقلت قول زهير ايه سلكوا في الملك لم يخرجوا عنه ولا انتقلوا منه فكيف اعتقادي أ ن ه م أ ل ك و ا لا ت أ س ف ن على شيء تفات به فقد تساوى لديك الجون و ا ل ك ر ق والعز ينقل عن ناس لغيرهم والاسد تعدو ف ي آ ذ ا ن ه ا فرك نفسي اخاطب والدنيا لها غير وفي الحمام إ ذ ا طال المدى درك وطنتها ا للذي تلقاه من غرق لما أ ح س بهلك المركب العرق يا طائرا من سجون الدهر في قفص لتذبحن فلا سجن ولا شرك ما بال حظي عني قاعدا أ ب د ا إ ن كان من نف أ ر ض فاسمه البرك تكسى الوجوه جمالا ثم تسلبه ويجمع المال حرصا ثم ي د ر ك والعيش أين وفي مثوى امرئ دعث والله فرد وشرب الموت مشترك لانت على المس ب ا ل أ ي د ي جسومهمو ف ي الصدور لعمري ينبت الحسك في الحرب عقل رجال إ ن ه م قتلوا وفي الحجى عقل نسوان لها مسك تمسكوا بحبال النسك في زمن ولاح نزر فخلوا ما به م ت س ك و ا ازول وليس في الخلاق شك فلا تبكوا علي ولا تبكوا خذوا سيري و ه ن لكم صلاح وصلوا في حياتكم وزكوا ولا ت ز غ و ا الى أ خ ب ا ر قوم يصدق م ي ن ه ا العقل ا ل أ ر ك أ ر ى عملا كلا عمل ركوبا يجر فساده قدر م س ك و ا ص ط ا ر ا تمثل فوق طرس و ت ت م س بعد ذلك أ و تحق ولولا أ ن ك م ظلم غ و ا ت لصدكم الذكاء فلم تذكوا ك أ ن ك م بني حواء وحش تضمنها السماوات و ا ل أ ب ك أ ت ى المسرى على شرفات كسرى واورث ملكه خان وكك فهل عاينتم في ا ل أ ر ض حيا وليس عليه للحدثان صك هي ا ل أ ي ا م من وهد يعلى بابنيه ومن قصر يدك وما نفع ا ل أ و ا ئ ل من قريش ولاه الحجر ما ج ت ذ ب و ا ومكوا فلا تشقوا ب ن ص ر ك م أ م ي ر ا كما شقيت به كلب وعك وما ا ل إ ن س ا ن في التطواف إ ل ا أ س ي ر للزمان فهل يفك سفكت دم الدناني وما تشكت ويشكى من دم ا ل أ ق و ا م سفك اعفك عن يسار تبتغيه رجال من بني حواء عفك لفك الريح عن امر عجيب يخبر ان اهل الارض لفكوا اذا افكوا فلا تقبل وميز فاكثر ما جلوه عليك افك ركب الانام من الزمان م ط ي ة ليست ك م ع ت ا د الركائب تبركوا واه لدنيان ا ل ذ م ي م ة منزلا لو ان هذا الشخص فيها يترك و وهويتها ف ر أ ي ت خله غادر ورضيت انك في وصالك تشرك والمرء مثل الحرف بين سهاده وكراه يسكن ت ا ر ة ويحرك قد يدرك الساعي لباريه رضا فرضا ل ب ر ي ة غ ا ي ة لا تدرك طلب النساء شبابه حتى إ ذ ا وضحت مفارقه ت أ ه ل يمسك وجزته في عرس له أ ي ا م ه بفعاله ولكل حبل ممسك تفل وفى بالعهد ليس بذي حلا خير من الغدار وهو ممسك من مسك ذي دارين أ و مسك غدا يلقي بصنعتها العبير و ي ح س ك يا كندما خلت السكون تحركت بعد السكون ولا أ خ و ه ا السكسك نوب فرسنك لا يروق عيونها حلل تلوح ك أ ن ه ن الفرسك حقد الزمان ح س ي ك ة في صدره فلذاك أ ر ز ا ق الكرام تحسك عمل كلا عمل ووقت فائت ويد إ ذ ا ملكت رمت ما تملك وشحوص أ ق و ا م تلوح ف أ م ة قدمت م ج د د ة و أ خ ر ى تهلك أ م ا الجسوم فللتراب م آ ل ه ا وعييت ب ا ل أ ر و ا ح أ ن ا تسلك تسمت رجال بالملوك س ف ا ه ة ولا ملك إ ل ا للذي خلق ا ل م ل ك أ ر ا ف ل ك ما دار إ ل ا ل ح ك م ة فلا تنس من أ ج ر ى لحاجتك الفلكا و م د ة ح ب ا ر الشمس من قبل عصرنا على أ م م لم تترك لهم سلكا وتعجبنا الدنيا الهلوك و إ ن ه ا ل أ م رجال كلهم سقيا ل ه ل ك ا هما ح ا ل ة سوء ح ي ا ة ب ل و ع ة وموت فخير هذه النفس أ و ت ل ك أ ر ى كل خير في الزمان مفارقا فلا ت أ س ف ن فيها ل ق ل ة خيركا ودنياك سارت ب ا ل أ ن ا م مغذه فلا فرق فيها بين سيري و س ي ر ك أ ص ا ح ي أ ت د ر ي كيف بعدك حالها أ ج ل مثل ما شاهدته بعد غ ي ر ك ف إ ن كنت لا تسطيع للنفع ك ث ر ة فلا تعد منك النفس ق ل ة ضيركا أ ي مفرقي هل لبيضت على المدى فما سرني أ ن بت أ س و د ح ا ل ك قبيح بفوض الشيخ تشبيه لونه بفوض ا ل ف ت ا ة والله يعلم ذ ل ك فبعدا لهذا الجسم يا روح مسلكا وبعدا لهذي الروح يا جسم سالكا تواصلتما فاستحدث الوسط منكما عجائب كانت للرجال م آ ل ك ا س أ ف ع ل خيرا ما استطعت فلا تقم علي ص ل ا ة يوم أ ص ب ح هالكا فما فيكم من خير ن د ع ى به يفرج عني بالمضيق المسالكا فمن مبلغ عني ا ل م آ ل ك معشرا عليا ومحمودا وخانا و آ ل ك ا فما أ ت م ن ى أ ن ن ي ك أ ج ل ك م ولكن أ ض ا ه ي المقترين الصعالكا وينفر عقلي مغضبا ان تركته ص د ا واتبعت الشافعي ة ومالكا إ ذ ا قال فيك الناس ما لا تحبه فصبرا يفئ ود العدو إ ل ي ك ا ولو ق نطقوا د مينا ع ى الله ا ا فما لا ف يفترون ت ر و ولو لهم عليك صرت سلكا ما حماني تضاؤلي حماما توخى عامرا وسليكا ففارق إ ل ى الله الجديدين راضيا ولا تعقد الادناس في سمليكا مللت مسيرا فوق نضويك فالتمس نزولك بالصحراء عن ج م ل ي ك ر أ ي ت بجنح في الزمان حلوكا وللشمس فيها مشرقا ودلوكا خطبت إ ل ى الدنيا بجهلك نفسها فهل تستطع فيما أ ر د ت سلوكا وهل ينكح المرء الموفق أ م ه ولو أ ص ب ح ت بين الرجال هلوكا وكم حل فيها معشر بعد معشر من الناس عاشوا سوقه وملوكا فما بلغتهم منك بعد رحيلهم أ ل و ك ولا أ ه د و ا إ ل ي ك أ ل و ك وقفت على أ ج د ا ف ه م و س أ ل ت ه م فما رجعوا قولا ولا س أ ل و ك ولا علم لي من أ م ر ه م غير أ ن ه م لو انتبهوا من ر ق د ة ع د ل و ك تخلفت بعد ا ل ض ا ع ن ي ن ك أ ن ه م ر أ و ك أ خ ا وهن فما حملوكا ل م و ت ربع فناء لم يضع قدما فيه م ر ؤ ف ت ن ا ه ا نحو ما تركا والملك لله من ي ض ف ر بنيل غ ن ا يردده قسرا وتضمن نفسه الدركا لو كان لي أ و لغيري قدر أ ن م ل ة فوق التراب لكان ا ل أ م ر مشتركا ولو ص ف العقل أ ل ق ى الثقل حامله عنه ولم تر في الهيجاء معتركا إ ن ا ل أ د ي م الذي أ ل ق ا ه صاحبه يرضي ا ل ق ب ي ل ة في تقسيمه شركا دع القطاه ف إ ن تقدر لفيك تبت إ ل ي ه تسري ولم تنصب لها شركا وللمنايا سعى الساعون مذ خلقوا فلا تبالي أ ن ص ا ل ر ق ت أ م أ ر ك ا والحتف أ ي س ر و ا ل أ ر و ا ح ن ا ظ ر ة طلاقها من حليل طالما فركا والشخص مثل نجيب رام عن بركا من المنون فلما سافها بركا خفي ا كريم على عرض تعرضه لعائب فلئيم لا يقاس بك ان ا ل ز ج ا ج ة لما حطمت سبكت وكم تكسر من در فما سبكا ان يرسل النفس في اللذات صاحبها فما يخلدن سعلوكا ولا ملكا ومن يطهر بخوف الله مهجته فذاك انسان قوم يشبه الملكا وشارب الخمر يلفى من غوايته كان مارد جنان به سلكا تغير العقل حتى يستجيز به مد اليمين لكيما تقبض الفلكا تبيت عنها عديم الزاد مخفقه وقد توهمت أ ن الخافقين ل ك عمر ا ل غ ر ي ز ة عشرون اقتفت م ئ ة هيهات أ ي لجام قلما أ ل ك وما أ س ا ئ ل عن شخص لمولده ع ش ر وتسعون الا قيل قد هلكا تمسخت في امور غير ط ا ئ ل ة سهد ونوم ووفت نصفها حلكا ا والمرء ي ح ر ص اما ضاربا فرسا الى المنون واما راكبا فلكا تظل كفي لحرفي ان لمست بها سهي كطيب ك أ خ ر ى باشرت سهكا تغشى النوائب حالي وهي ر ا ز ح ة كالشعر يلقى زحافا بعدما نهكا ام الكتاب إ ذ ا قومت محكمها وجدتها ل أ د ا ء الفرض تكفيكا لم يشف قلبك فرقان ولا ع ب ة و آ ي ة لو أ ط ع ت الله ت ش ف ي ك مالي علمتك إ ن أ و ض ع ت في كذب ك أ ن ك الشعر لم تكذب ق و ا ف ي ك كالبحر بالشام مر لا يصاب به در ومن شر راد القوم ط ا ف ي ك ومن سجايا المخازي ان ترى أ ش ر ا ترمي عشيرك بالداء الذي ف ي ك ت ج ا ف هجرا فلا أ ل ق ا ك معتدرا ف أ ي أ ي ح ي ا ة في ت ج ا ف ي ك وهل أ ل م ودادا رم من شعث وقد لمحت تلافي في تلافيكا ولم أ ص ا ح ب ك في تيهاء م ق ف ر ة بها يصافن ماء من ي ص ا ف ي ك إ ي ا ك عني ف أ خ ش ى أ ن تحرقني ف إ ن م ا تقذف النيران من ف ي ك ما نال داريك الداري من أ ر ج لكن منافثك ا ل أ د ن ى م ن ا ف ي ك من لي ب أ ن ي أ ر ض ما فعلت بها من القبيح استقرت لا ت ك ا ف ي ك عفاني الله مما بت جانبه فلم يزل من جناياتي ي ع ا ف ي ك ولو فريت أ د ي م ي فري ملتمس نفعا لما المت نفسي أ ش ا ف ي ك إ ذ ا ا ب ت ه ش ت واعطاك المليك غ ن ا غدوت كالربع لم تحمد ع و ا ف ي ك يحلك الحي بعد الحي عن شحط وما سوافك إ ل ا من س و ا ف ي ك تلقي أ ث ا ف ي قول غير متئب فما يبوخ سعير من أ ث ا ف ي ك ا و آ ج ن حوضك ا ل م ل آ ن من أ س ن وقد تشهر ب ا ل إ ش ر ا ق صافيكا ظلت خوافيك والبلوى م ك ش ف ة قوادما وبدا للانس ا خ ا ف ي ه ا كعله الجسم ادنته الى شجب يعد اشنع من غدر توافيا قل للمشيب يد الايام د ا ئ ب ة تنقيك والمرء من جهل ي ن ق ي ك لو كنت كالجبل الراسي ل أ و د ن ي بالثقل أ ن ك في ر أ س ي ت ر ق ي ك وكيف يقطع إ ن س ا ن مدى أ ج ل عليك والملك الديان ي ب ق ي ك فلا ا ل أ س ا ه أ ط ا ل ت في تفكرها تشفي ظناكك ولا الكهان ت ر ق ي ك لما صببت سقيت الوجد منحنيا من الصبيب أ و الحناء ي س ق ي ك لاقاك بالخطر مغرور على خطر وكنت بالعطر أ و ل ى في ت ل ق ي ك يقص آ ث ا ر أ ق و ا م أ ل ي سفه وبالمقصين في النعماء ي ش ق ي ك يا ص ب غ ة الله من أ ع ط ا ك و ا ق ي ة ف إ ن صبغ اناس لا ي و ق ي ك كن صاحب الخير تنويه وتفعله مع ا ل أ ن ا م على أ ن لا ي د ي ن و ك إ ذ ا طلبت نداهم صرت ضدهم و إ ن ترد منهم عزا ي ه ي ن و ك فعش بنفسك ف ا ل إ خ و ا ن أ ك ث ر ه م إ ل ا يشينوك يوما لا ي ز ي ن و ك وكم اعانك ناس ما استعنت بهم او استعنت بقوم لم ي ع ي ن و ك شفاء ما بك اعياني و ا ع ي ا ك ف ر ج الذي هو ابداني و ا ي ا ك مالي اراك غبيا لست تقدر ان تحصي خطاك فهل تحصي خ ط ا ي ا ك وكيف تعجز عن ادراك مرتحل والليل والصبح كانا من مطاياكا قد أ ر د ي ا ك بسير إ ن ركبتهما ولم يسير بحال من رذاياكا أ ذ ه ب ت يوما فلم تعدده م ر ز ي ة وعد ذاهب مال من رزاياكا والعمر أ ن ف س ما ا ل إ ن س ا ن منفقه فاجعله لله تحمد في سجاياكا واغفر لعبدك ما يجنيه من زلل ولا ت أ ي بسوء من ت أ ي ا ك يا أ ي ه ا الملك ما اساك في نفس معاشر ب أ ب ي ت اللعنه ح ي ا ك ولا عجوز م ك ن ا ت و غ ا ن ي ة هلتاهما في المغاني من س ب ا ي ا ك سقيت في حدثان السلم أ س ق ي ة فقد نسيت لذيذا من حمياكا و أ ن ت بالليل ت س م الحادثات إ ل ى سهاك عمدا ولا تخلي ت ر ي ا ك ا هلان للقيد أ ن تفك إ ن قبيح الفعال حكه بكل أ ر ض أ م ي ر سوء يضرب للناس شر سكه قد كثر الغش واستعانت به ا ل أ ش د ا ء و ا ل أ ر ك ه فما ترى مسكه بحال إ ل ا وقد موزجت ب س ك ة ولم يجد سائل عليما يزيل بالموضحات شكه كم فارس يغتدي لغاب وفارس يقتدي بشكه ف خ ل ه م والذي أ ر ا د و ا وحل بالقدس أ و ب م ك ة سكهم الدهر سك أ ع م ى تكتب أ ي د ي الفناء سكه قد ثربت يثرب عليهم و ب ك ة المسلمين ب ك ة عش يا ب ن آ د م ع د ة الوزن الذي يدعى ا ل ط و ي ل ة ولا تجاوز ذ ل ك ف إ ذ ا بلغت و أ ر ب ع ي ن ثمانيا ف ح ي ا ة مثلك أ يوسد هالكا م سرني والله يعلم غايتي أ ن ي كخان في الملوك و آ ل ك أ ج م ل بي من أ ن أ ع د ا م ر أ اوذيك في أ ه ل ك أ ن أ ه ل ك مالك تستهجلني دائما و إ ن م ا ذلك من ج ه ل ك وكنت في سيرك مستعجلا ف ا ل آ ن سيرت على م ه ل ك بطول سراك و ت ر ح ا ل ك وتمك من بعد إ ن ح ا ل ك تكلم فخبر بني آ د م فما علم الله من ح ا ل ك أ ظ ن ك غير م ب ا ل الضمير بخصبك يوما و إ م ح ا ل ك ويا عالما بصروف الزمان كما علم القوم من ذ ل ك وجدتكم لم تعرفوا سبل الهدى فلا توضحوا للقوم سبل المهالك أ خير على مجرى قديم كلهذم يفرج للخطي ضيق المسالك وما الدهر إ ل ا حالك بعد أ ب ي ض يذيع بنا أ و أ ب ي ض بعد حالك بلوت أ م و ر الناس من عهد آ د م فلم أ ر إ ل ا هالكا اثر هالك متى مت لم احفل تحيه واقف علي ولم أ ع ل م باحدى ا ل م آ ل ك إ ذ ا كان هذا الترب يجمع بيننا ف أ ه ل الرزايا مثل أ ه ل الممالك ك أ ن عقول القوم والله شاهد جمعن لهم من نافرات أ و ا ر ك يميلون للدنيا على سطواتها وما نشرت من شرها المتدارك وما هي إ ل ا ق س م ة بين أ ه ل ه ا لكلهم فيها نصيب مشارك أ ق ا م ت سليمان الذي شاع ملكه يراقب أ ط ه ا ر النساء العوارك إ ذ ا بعثت منها إ ل ى ا ل أ ر ض نائلا و إ ن قل أ ل ف ت ه له غير تارك وكم أ ر س ل ت من طارق و م ل م ة أ ب ا ن ت لها الركبان فوق الموارك و أ ر ك د فيها تحت عبء لونه على العيس ما فرت به في المبارك ت ب ا ر ك يا رب العلا أ ن ت صغتها فليتك في أ ر ز ا ئ ه ا لم تبارك اعانقها عند الوداع تشبثا و أ ي وداع بين قال وفارق وبين العدل بين العبد والملك قد عشت عمرا طويلا ما علمت به حسا يحس لجني ولا ملك والملك لله ما ضاعت أ ك ا ب ر ه ولا أ ص ا غ ر أ ح ي ا ء ولا هلك إ ن مات جسم فهذي ا ل أ ر ض تخزنه و إ ن أ ت عنه روح فهي بالفلك ولو غدوت سليكا جاءني قدر أ خ ا ل س ر ى أ و صغير السلك والسلك ترقبن الهواء ا بلطف رب قدير إ ن تركت له هواك بواك يبتغين من المنايا إ ذ ا قامت على جدث بواك حواك عنك أ م ر ا غير زين يشين إ ذ ا التراب غدا حواك ي ذواك الروض روضك يوم شبت جمار من لظى أ س ف ذ و ا ك ي رواءك فاشربي ودعي ثمادا و أ ح و ا ض ا يكون لها رواك ي زواك الله عن جنف وظلم فشكرا إ ن أ ن ع م ه زواك سواك أ ح ق أ ن يلقى قذوفا بطيب القول ط ي ب ة السواك شواك منعته ذهبا مصوغا م خ ا ف ة ما يفوه به شواك نواك هي التي لا ريب فيها و ل ل أ ي ا م أ ق د ا ر ا ل نواك لواك الله عنا حين بتنا قريبا من صريمك او لواهتي متى تشرك مع ا م ر أ ة سواها فقد ا خ ط أ ت في ا ل ر أ ي التريك ي فلو يرجى مع الشركاء خير لما كان الاله بلا شريك سبح وصلي وطف ب م ك ة زائرا سبعين لا سبعا فلست بناسك جهلت د ي ا ن ة من إ ذ ا عرضت له أ ط م ا ع ه لم يلف بالمتماسك أ ت ر ا ك يوما قائلا عن نيه خلصت لنفسك يا لجوج تراك ي أ د ر ا ك دهرك عن تقاك بجهده فدراك من قبل ا ل ف و ا ت دراك ابراك ربك ّ فوق ظهر مطيه سارت لتبلغ ساعه الابراك ا ف ر ا ك أ انا للزمان بمحصد بانت عليه شواهد الافراك اشراك ذنبك والمهيمن غافر ما كان من خطا سوى الاشراك ما بال دينك ناقصا ل ا ت ه والنعل ما نفعت بغير شراك ي وعراك ر ا ز ي ة الحقوق فلم تقم للحق إ ل ا بعد طول عراك ي و أ ر ا ك يا سمع الحمام فلم تبن سجع الحمام ب أ س ج ل و أ ر ا ك أ ص ب ح ت من سكن ا ل ح ي ا ة وواجب يوما سكوني بعد طول حراك ي والطير تلتمس المعاش غواديا في ا ل أ ر ض وهي ك ث ي ر ة ا ل إ ش ر ا ك إ ن كنت د ا ر ع أ ر ض لم أ ل م ك بها أ و كنت د ا ر ع خمر ف ا ل م ل ا م ة لك كم سلت الراح من يمناك خ ا د ع ة سيف الرشاد و أ ع ط ت ه لمن ختلك قتلتها بمزاج وهي ث ا ئ ر ة بما فعلت وكم مثل لها قتلك ركبت منها كميتا خر فارسها ولو ركبت سواها أ ش ه ب ا حملك تدعى الشموس وما يعنى بذاك لها إ ل ا الشماس فجنب دائما ثملك إ ن الشمول رياح شمال عصفك باللب والسكر غي فاجح شملك أ ر ح جمالك من غرض ومن قتب واجعل ظلامك في نيل العلا جملك أ م ا ا ن ت ه ا للمغاني والغنى زمنا فلم تنل من يسار أ و هوى أ م ل ك أ ر س ل ت إ ب لك قبل اليوم ه ا م ل ة وكان جدك يرعى م ر ة املك أ م ا الكبير فما تزداد شيمته إ ل ا قبوحا فحسن ب ا ل ت ق ا عملك وانبذ إ ل ى من تشكى ق ر ة سملا من الثياب و أ و ر د ض ا م ئ ا سملك لا ترملن إ ل ى الدنيا تحاولها واصرف الى الله معطيك ا ل م ن ا رملك لم تبد لي عنك الا مجملا خبرا وقد شرحت لغيري موضحا جملك ا الارض دار اهتضام والانام بها مثل الذئاب فاحرز دونهم حملك ياسيد هل لك في ض ب ي تغازله تلقي نيوبك في ت أ ش ي ر ه قبلك ه ذ ه ج ب ل ة سوء غير ص ا ل ح ة فهل سوى الله من أ ج ن ا د ه جبلك وكم حبلت وحوش الرمل ر ا ت ع ة ومن أ م ا م ك يوم شره حبلك ترجو قبول مليك لا نظير له وقد أ ت ي ت إ ل ى عبد فما قبلك بخلت بالهين المنزور تبذله لله خوفا وكم حق له قبلك خمسون جرت عليها الذيل ذ ا ه ب ة تبا لعقلك إ ن شيء مضى تبلك نفرت من قول واش بالكلام ر م ا وما غدا بك ما استوجبت لون بلك أ س ب ل على السائل المعروف مبتدرا تحمد و أ س ب ل على باغ الندى سبلك ولا تكن لسبيل الشر مبتكرا واصرف إ ل ى الخير من نهج الهدى سبلك ربيت شبلا فلما ان غدا أ س د ا عدا عليك فلولا ربه أ ك ل ك فود الشيخ من أ س ف لما جنيت على بالسن لو تكلت مرحت كالفرس ا ل د ي ا ل آ و ن ة ثم اعتراك أ ب و سعد فقد شكلك إ ن اتكلت على من لا يضيع له خلق ف إ ن قضاء الله ما وكلك لبست ذنبا كريش الناعبات متى يرحض ب د ج ل ة يزدد في العيون حلك ولو نضحت على خديك من ندم رشاش دمع بجفني تائب غسلك اشعرت هما فزاد النوم طارقه ك أ ن ه بسهاد واصب كحلك فما نشطت ل إ خ ب ا ر ي ب ف ا د ح ة أ و ض ع ت فيها ولم أ ن ش ط ل أ ن أ س ل ك ملائك تحتها إ ن س و س ا ئ م ة ف ا ل أ غ ب ي ا ء سوام والتقي ملك فلا تعلم صغير القوم م ع ص ي ة فذاك وزر إ ل ى أ م ث ا ل ه عدلك فالسلك م ص ط ا ع يوما ثقب ل ؤ ل ؤ ة لكن أ ص ا ب طريقا نافذا فسلك يلحاك في هجرك ا ل إ ح س ا ن مضطغن عليك لولا اشتعال الضغن ما عدلك يريك نصرا ولا يسخو بنصرته إ ل ا اكتسابا و إ ن خفت العدا خذلك من يبد أ م ر ك لا يذممك في خلف ولا جهار ولكن لا ممن جهلك أ ر ا د وردك أ ق و ا م لترويهم ف ا ل آ ن تشكو إ ذ ا شاك الصدى نهلك أ م ه ل ت في عنفوان الشرخ آ و ن ة حتى كبرت وفضت ب ر ه ة مهلك رماك بالقول ملحي تعد له سيفا احدك بالنكراء أ و س ق ل ت راك شوك قتاد ليس يمكنه ولو راك غضيض ا ن ب ت لابتقلك بالله داران ي ف ا ل أ و ل ى و ث ا ن ي ة أ خ ر ى متى شاء في سلطانه نقلك الصبح أ ص ب ح والظلام كما تراه أ ح م حالك يتباريان ويسلكان إ ل ى الورى ضيق المسالك أ س د ا ن يفترسان من م ر به ف أ ب ه لذلك حمل الممالك عن ر د قاض إ ل ى خان و آ ل ك أ و د ى الملوك غب ح ت ر ا س ه م ولم تبق ى الممالك لا يكذبن مؤجل ما سالم إ ل ا كهالك يا ر ض ولا أ ر ج و لقاءك بل أ خ ا ف لقاء مالك متى أ ه ل ك يا قومي فقد حق لي المهلك فقير كل من في ا ل أ ر ض إ ن العبد لا يملك أ ل ا يا جون ما وفقت إ ن زايلت قاموسك و ر أ ي ي لك في العالم أ ن تلزم ناموسك ولا يبقى على ا ل أ ي ا م لاموسي ولا موسك ويا راهب لا الحاك أ ن تضرب ن ا ق و س ك وما أ ج ن أ من جاءك يرمي ب ا ل أ ذ ى قوسك وما تعصمك ا ل و ح د ة أ ن تنزل ناووسك ويا رازي ما للخيل لا تمنع شالوسك أ خ ا ف الدهر أ ن يبدل نعماء ا ل غ ن ا بوسك أ س ع د المشتري أ و ح ش من عزك م أ ن و س ك أ ل ا تنهض للحرب وتدعو للوغى شوسك وكم تحبس زريابك في السجن وطاووسك ف إ ن الوحش في البيداء ض ا ه ي سوسها سوسك ولا ت أ م ن في الحندس من وطئك فاعوسك ومن عادات ريب الدهر أ ن يذعر بابوسك فسل نعمانك الاول عن ذاك وقابوسك شربت الراح بالراح وقد كنت لها تارك فيا صاحي نهى الصاحي جهل عنك مدارك وتسقاها لدنياك وتلك المومس الفارك ترجى عندها وصلا رويدا إ ن ه ا عارك تخون ا ل أ و ل العهد ف خ ل ي العرس أ و شارك متى يلحقني بالركب هذا الجمل ا ل آ ر ك أ ل ا قد ذهب الناس ونضوي رازم بارك تجنب حانك الصهباء و ه ج ر أ ب د ا حانك ولا ترسل على ا ل ث ل ة في ا ل غ ف ل ة سرحانك ولا ترفع لغير الله في الحندس الحانك ويا دهر لحاك الله ما ه ن أ ت فرحانك وما أ خ ل ي ت من سقم يفض الجسم قرحانك فقل روحك مولانا لراجيك وريحانك فقد أ ج ر ي ت جيحانك في ا ل أ ر ض وسيحانك وقد أ ر س ل ت شيبانك بالرزق وملحانك يا آ ك ل التفاح لا تبعدا ولا يقم يوم ردا ث ا ك ل ك قال النصيري وما قلته فاسمع وشجع في الوغى ناكلك قد كنت في دهرك ت ف ا ح ة وكان تفاحك ذا آ ك ل ك وحرف هاج لحت فيما مضى وطالما تشكله شاكلك يا خالق البدر وشمس الضحى معولي في كل حال عليك وكل ملك لك عبد وما يبقى له ملك فيدعى مليك ان ابن يعقوب سليكا غدا كابن عمير في المنايا سليت ومثل ورقاء زهير مضت ورقاء تعلو زهرا بين ايد قد رامت النفس لها موئلا فقلت مهلا ليس هذا إ ل ي ك ان الذي صاغك يقضي بما شاء ويمضي فازجري عادليه البحر في قدرته نغبه ة والفلك ا ل أ ع ظ م فيها فلي حديث على العالمين التبك فبكي على الناس أ و لا تبك وهم ينزوون ولا يحجزون ك أ ن ه م الطير تحت الشبك وما يخلد الملك ا ل آ د م ي لا ما أ ذ ا ب ه ولا ما سبك وهل يمنع الفارس المستميت ة ما خاط زراده أ و حبت و إ ن إ ل ه ي اله السماء رب الوهود ورب النبت س أ ل ت المحدث عن ش أ ن ه فما زال يضعف حتى ا ر ت ب ت وعلوي أ ق د ا ر ه جامع هزبر العرين وعلج ا ل أ ب ت لقد بعل المرء عمر بها فصد عن ا ل ك أ س في ب ع ل ب ت إ ل ه ا ل أ ن ا م ورب الغمام لنا الفقر دونك والملك لك إ ذ ا أ ن ا لم أ غ ن في ل ذ ة أ ش ف ت وضاق علي الفلك ولست كموسى أ ه ا ب الحمامه ولكن أ و د لقاء الملك ح ي ا ة العباد سبيل النفاذ و م ب ي ض فودي حتى حلك إ ذ ا ما تباشر أ ه ل الغلام به فالتباشر م ع ن ا هلك أ ل م تر يا أ ن سلك الزمان أ ث ن ى السليك و أ ث ن ى السلك إ ذ ا المرء صور للناظرين فقسار في شر نهج سلك أ ر ى العلج في قفره معتقا و ل ا ق الهوان جواد ملك وما ح ب ه في حزام يشد ليركب أ و في لجام أ ل ك وكم أ و ل د الملك المستباته وكم ن ت ح العبد بنت الملك أ ل ك ن ي إ ل ى من له ح ك م ة أ ل ك ن ي إ ل ي ه أ ل ك ن ي أ ل ك أ ر ى م ل ك طانه للحمام فكيف يوقى بطين الملك فمالي أ خ ا ف طريق الردى وذلك خير طريق سلك يريحك من ع ي ش ة م ر ة ومال أ ض ي ع ومال ملك جرى الناس مجرا واحدا في طباعهم فلم يرزق التهذيب أ ن ث ى ولا فحل أ ر ى ا ل أ ر ي ه تغشاه الخطوب فينثني ممرا فهل شاهدت من مقر يحلو وبين بني حواء والخلق كله شرور فما ه ذ ه ا ل ع د ا و ة والذحل تق ل ل ه حتى في جنى النحل شرته فما جمعت إ ل ا ل أ ن ف س ه ا النحل و إ ن خفت من رب فلا ترج عارضا من المزن تهوى أ ن يزول به المحل فهل علمت وجناء والبر يبتغى عليها فتزهى ان يشد بها الرحل إ ذ ا كان ما قال الحكيم فما خلا زماني مني منذ كان ولا يخلو أ ف ر ق طورا ثم أ ج م ع تاره ومثلي في حالاته السدر والنخل و أ ف خ ل بالطبع الذي لست غالبا ومن شر أ خ ل ا ق الرجال هو البخل أ ر ا د ابنه المثري ل ي أ خ ذ إ ر ث ه ولو عقل ا ل آ ب ا ء ما وضع السخل إ ذ ا شئت أ ن ترقى جدارك م ر ة ل أ م ر فاذن جار بيتك من قبل ولا ت ب ج أ ن ه بالطلوع فربما أ ص ا ب الفتاه من هدك جارته خبل وما زال يفتن م ر ء في ا خ ت ي ا ل ه وفي مشيه حتى مشى وله كبل و إ ن سبيل الخير للمرء واضح إ ل ى يوم يقضي ثم تنقطع السبل ويسمع أ ق و ا ل الرجال تعيبه و أ ه و ن منها في مواقعها النبل ويسمع يحل ديار المنديات برغمه ويرحل عنها والفؤاد به تبل اذا مسك العيش انقضت وتقبضت فما ي س أ ل الضرغام ما فعل الشبل علقت بحبل العمر خمسين ح ج ة فقد رث حتى كاد ينصرم الحبل وهل ينفع الطل الذي هو نازل بذات رمال عندما جحد الوبل وردت الى دار المصائب مجبرا واصبحت فيها ليس يعجبني النقل اعاني شرورا لا قوام بمثلها وادناس طبع لا يهذبه الصقل سحائب للسقيا وسحب من الردى ونبت اناس مثلما نبت البقل وللحي رزق مما أ ت ا ه بسعيه وعقل ولكن ليس ينفعه العقل أ م ي ت ة شهب الدجى ا أ م ح س ة ولا عقل أ م في آ ل ه الحس والعقل ودان أ ن ا س بالجزاء وكونه وقال رجال إ ن م ا أ ن ت م بقل ف أ و ص ي ك م أ م ا قبيحا فجانبوا و أ م ا جميلا من فعال فلا تقل و ف إ ن ي وجدت النفس تبدي ن د ا م ة على ما جنته حين يحضرها النقل و إ ن صدئت أ ر و ا ح ن ا في جسومنا فيوشك يوما أ ن يعاودها الصقل يقولون إ ن الجسم ينقل روحه إ ل ى غيره حتى يهذبها النقل فلا تقبلن ما يخبرونك ظله اذا لم يؤيد ما أ ت و ك به العقل وليس جسوم كالنخيل و إ ن سما بها الفرع إ ل ا مثل ما نبت البقل فعش وادعا وارفق بنفسك طالبا ف إ ن حسام الهند ينهكه ا ل س ق ل يصون الحجا والبذل أ ع ر ا ض معشر و أ ي ن يرى العرض الذي ليس يبذل وصاحب نكر بات يعذر بيننا وفاعل معروف يلام ويعدل وقدما وجدنا م ب ت ل القوم يعتدي فينصر والغادي مع الحق يقذل ف إ ن ي ك رذلا عصرنا و أ ن ا م ه فما بعد هذا العصر شر و أ ر ز ل ايسجنني رب العلا وهو منصف و إ ن تقن راح فهي لا ريب تبزل فيا عجبا للشمس تنشر بالضحى وتطوى ا ل د ج ا والبدر ينمو ويهزل ومعتزلي لم أ و ا ف ق ه ساعه أ ق و ل له في اللفظ دينك أ ج ز ل أ ر ي د به من ج ز ل ة الظهر لم أ ر د من الجزل في ا ل أ ق و ا ل تلوى وتجزل جهلت أ ق ا ض ي الري أ ك ث ر م أ ث م ا بما نصه أ م شاعر يتغزل و أ ع ل م أ ن ابن المعلم هازل ب أ ص ح ا ب ه والباقلاني أ ه ز ل وكم من فقيه خابط في ظ ل ا ل ه وحجته فيها الكتاب المنزل وقارئكم يرجو بتطريبه الغنى فاض كما غنى ليكسب زلزل يرى الخلد عينا و ا ل ز ب ا ب ه مسمعا ويقزل في التميس والذئب أ ق ز ل فما لعذاب فوقكم لا يعمكم وما بال أ ر ض تحتكم لا تزلزل فعفوا وصلوا واصمتوا عن تناظر فكل أ م ي ر بالحوادث يعزل وما رد عن آ ل السماك سلاحه ولا كف عنه الموت إ ن قيل أ ع ز ل أ س ي ف ك سيف أ م حسامك مشرق ورمحك رمح أ م قناتك مغزل بني آ د م من نال مجدا ف إ ن ه سينقله من ذلك المجد ناقل ومثلان زيد الخيل فيكم وغيره وسيان قس في الكلام وباقل لكل أ خ ي نفس حجا و ف ط ا ن ة وتعرف أ ف ع ا ل الحسام ا ل ص ي ا ق ل ولو لم يكن مستنفر العصم عاقلا لما بات في أ ع ل ى الذرى وهو عاقل إ ذ ا مر دينيات جارت سمت لها مرادن فيها كرسف ومغازل دعت ربها أ ن يهلك البيض والقنا وكل له من ق د ر ة الله آ ز ل رياء بني حواء في الطبع ثابت فمنهم مجد في النفاق وهازل و سخوا ليقول الناس جادوا و أ ق د م و ا ليذكر في الهيجاء قرن منازل وغزلان و فرتاج ا تحتك خ ي ا ن ة واساد خفانا التي لا تغازل فيا عجبا للشمس ليس لها سنن وللبدر لم تحمل سراه المنازل و فهل فرحت بالحمد خيل سوابق و ب ا ل م ت ح تلك المثقلات البواسل عجبت لملبوس الحرير وانما بدت كبنيات النقيع غوازله وللشهد يجني اريه مترنم كذبان غيث لم تضيع جوازله ك أ ن ي بهذا البدر قد زال نوره وقد درست آ ث ا ر ه ومنازله أ ك ا ن بحكم من إ ل ه ك ناشئا يعاطي الثريا سره فتغازله يسير بتقدير المليك ل غ ا ي ة فلا هو آ ت ي ه ا ولا السير هازله أ ل ا هل ر أ ت ه ذ ه الفراقد رمينا فراقد في وحش رعى الوحش ازله ف إ ن كان حساسا من الشهد كوكب فما ريع من قبر تبوا نازله متى يتولى ا ل أ ر ض نجم ف إ ن ه يدوم زمانا ثم ربك عازله هما فتيا دهر يمران بالفتى ا فلو عد هضب غيرته زلازله كحلفي مغار كل يوم و ل ي ل ة على ا ل آ ل أ و في المال ترغو بوازله ناديت حتى بدا في المنطق الصحل تخالف الناس و ا ل أ غ ر ا ض والنحل رجوا إ م ا م ا بحق أ ن يقوم لهم هيهات لا بل حلول ثم مرتحل ولن يزالوا بشر في ز م ا ن ه م ما دام فوقهم المريخ أ و زحل فاكفف بسيرك ذيل الخطب مبتدرا فالخلق أ م ر ه أ و في ا ل د ج ا كحل نقضي ا ل م آ ر ب والساعات س ا ع ي ة ك أ ن ه ن صعاب تحتها ذلل وقت يمر و أ ق د ا ر م س ب ب ة منها الصغير ومنها الفاجح الجلل والله يقدر أ ن يفني بريته من غير سقم ولكن جنده العلل وفي الليالي مضاء موجب أ ب د ا كلول طرفك عما حازت الكلل سقيا ل غ م ا ئ م بعض ا ل إ ن س تفسده كالطرس يهلك إ م ا مسه البلل وددت أ ن ي مثل السيف ليس له حس إ ذ ا ف ل أ و ردت له خلل ظلت غرائز منا باعثات أ س ا إ ذ ا الضنا حل أ و لم يؤهل الطلل في الناس من فقره عز لجارته وجاره وغناه كله ذلل ظ ل م ر ؤ قال خلي أ س ت ع ي ن به و أ ي خل ناى عن وده خلل وما فتئت و أ ي ا م ي تجدد لي حتى مللت ولم يظهر بها ملل إ ن ا ل أ ك ف إ ذ ا كانت على سرق م ج ب و ل ة فجدير ما بها الشلل والحائمون كثير ثم بعدهم قوم نهال وقوم كظهم علل الشعر كالناس تلقى ا ل أ ر ض ج ا ئ ش ة بالجمع يزجى وخير م ن ه م رجل و ا ل أ م ر يدرك عن قدر فكم خطئت نبل المكيف و ص ا ب الاخرق العجل و أ م ن دنياك من جهل تولده وصاحب العقل فيها خائف وجلو والدهر شاعر آ ف ا ت يفوه بها للناس يفكر تارات ويرتجل الشر طبع ودنيا ل م ر ء ق ا ئ د ة إ ل ى دناياه و ا ل أ ه و ا ء أ ه و ا ل والمال يحويه جدوى من يجود به إ ن المكارم ا ل م ج د ي ن أ م و ا ل والقول ان يبقى يحسب للفتى أ ث ر ا فلا تشيننك بعد الموت أ ق و ا ل حال وحول على أ ن ي ذ ه ب ق ل ق ا فما تدوم على ا ل أ ح و ا ل أ ح و ا ل والمجد كالرزق هذا نال منه غ ن ا وذاك منه على ما فات إ ع و ا ل لا يجمع الفضل بل يعطى العلا رجب للحرب يجبى ويعطى الفطر شوال في ا ل و ح د ة ا ل ر ا ح ة العظمى ف آ خ بها قلبا وفي الكون بين الناس أ ث ق ا ل إ ن الطبايع لما أ ل ف ت جلبت شرا تولد فيه القيل والقال حتى إ ذ ا مالك ا ل أ ش ي ا ء فرقها زال العناء ولم يتعبك تنقال ونابت ا و الوجه زين في الندي له ك ا ل أ ر ض حسنها في العين ابقال و ا دنياك مثل شراب إ ن ظننت بها ماء فخدع و إ ن عظبا فتهويل والجسم للروح دار طالما لقيت هدما وحق لرب الدار تحويل تسول النفس آ م ا ل ا و ت س أ ل ه ا فالخير سؤل وحسن الظن تسويل مولت والمال مثل الفيء منتقل فليغد منك على عافيك تمويل أ غ ث ت ميثاق أ ي ا م غررت بها وما على ذلك الميثاق تعويل في ق ب ض ة الله أ ع م ا ر م ق س م ة لها إ ذ ا شاءت ق ص ي ر وتطويل دين وكفر و أ ن ب ا ء تقص وفرقان ينص و ت و ر ا ة و إ ن ج ي ل في كل جيل أ ب ا ط ي ل يدان بها فهل تفرد يوما بالهدى جيل ومن أ ت ا ه سجل السعد عن قدر عال فليس له بالخلد تسجي وما تزال ل أ ه ل الفضل م ن ق ص ة و ل ل أ ص ا غ ر تعظيم وتبجيل هل سرت الخيل أ ن زانت سوابقها بين المواكب غ ر ا ت وتحجيل أ م التفاخر فينا ليس يعرفه إ ل ا ا ل أ ن ي س وبعض القول تهجيل ف ت ل ب س الوحش نعمى لا حذاء لها يقي الترابه ولا للهام ترجيل ما مبغضي لعمري محضري أ ج ل ي بالكيد إ ن كان لي في الغيب ت أ ج ي ل لا الحرب أ ف ن ت ولا سلم العدو حمت بل للمقادير ت أ خ ي ر وتعجيل ومدحك ا ل م ر أ ة ب ا ل أ خ ل ا ق يعدمها للحر د اللب تبكيت وتخجيل فاصرف لعافيك سجل العرف ت م ل أ ه ولو أ ت ا ك من الخضراء سجيل ل أ و ص ي ن بما أ و ص ت به أ م م في الدهر والقول مثل الشرب معلول لا ت أ م ن ن أ خ ا د ا ء ولا ض م ن قد يحدث السيف كلما وهو مفلول ولا يغرنك ممن قلبه أ ح ن صمت ف إ ن حسام الغمر مسلول و إ ن دللت على شر ل ت أ ت ي ه ف أ ن ت منه على ما ساء مدلول مفعول خيرك في ا ل أ ف ع ا ل مفتقد كما تعذر في ا ل أ س م ا ء فعلول ولا يصدنك عن مجد ولا شرف تبغيه أ ن ك طلق الوجه بهلول ولا تجلن ما ا ل أ ح ل ا م تحظره فقد علمت ب أ ن الرمس محلول وقد يطل دماء غير ه ي ن ة دم من الذارع الزنجي مطلول ذاك ا ل أ س ي ر كفانا غله ع ن ة فليته آ خ ر ا ل أ ي ا م مغلول قلتم لنا خالق حكيم قلنا صدقتم كذا نقول زعمتموه بلا مكان ولا زمان أ ل ا فقول و ا هذا كلام له خبيء معناه ليست لنا عقول ما أ ط ي ب العيش عند قوم لو أ ن ه كان لا يزول والدهر عوض بلا ف ن ا ء أ و جذع ما له بزول ما أ م ن ت هذه ا ل ث ر ي ة أ ن يترامى بها النزول تعالى الله فهو بنا خبير قد اضطرت إ ل ى الكذب العقول نقول على المجاز وقد علمنا ب أ ن ا ل أ م ر ليس كما نقول سمعتك مخبرا فنظرت فيما تقول فكان أ م ر ا يستحيل متى أ س أ ل ك في يومي دليلا أ ج د ك به على غده تحيل نعم لاح الهلال فصار بدرا وعاد لنقصه فهو النحيل كذاك الدهر إ ق ب ا ل ونحس و إ ب ر ا م يعاقبه سحيل وركب وارد ليقيم عصرا و آ خ ر قد أ ج د به الرحيل فلا تنكر إ ذ ا دنت ا ل أ ق ا ص ي ولا تعجب إ ذ ا مره الكحيل نزلت عن الكميت إ ل ى كميت أ ل ا بئس ا ل خ ل ي ف ة والبديل ظلمت بها حجاك بغير ذنب فخف إ ن العقول لها سبيل تولى سيبويه وجاش سيب من ا ل أ ي ا م فاختل الخليل ويونس أ و ح ش ت منه المغاني وغير مصابه ا ل ن ب أ الجليل أ ت ت علل المنون فما بكاهم من اللفظ الصحيح ولا العليل ولو أ ن الكلام يحس شيئا لكان له وراءهم أ ل ي ل ودلتهم إ ل ى حفر أ ي ا د لنا بورودها و ض ح الدليل إ ل ه قادر وعبيد سوء وجبر في المذاهب واعتزال وبالكذب س ر ى وضح وليل ولم تزل الخطوب ولا تزال ولولا ح ا ج ة في الذئب تدعو لصيد الوحش م ق ت ن س الغزال وما لذؤالك المسكين صبر فيصرفه عن الحمل الغزال ويسعى في المعاش الخلق حتى من الشفثان نسج واغتزال ولو أ م ن ت شمالك وهي أ خ ت يمينك ظن خون واختزال ان كان من فعل الكبائر مجبرا فعقابه ظلم على ما يفعل والله اذ خلق المعادن عالم ان الحداد البيض منها تجعل سفك الدماء بها رجال اعصم بالخيل تلجم بالحديد وتنعل لا تمس في نار الضمير ف ر ا ش ة فضغائن الصدر الحريق المشعد